أنفلام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون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 وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستنه برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم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 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صرصال من حمى مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ الْفَرِيقِ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن ليسجد بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فعوضرني إلى يوم يمعثون قال فإنك من المنظرين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 ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من علم إخوانا على سور متقابلين لا يرسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الوقول الرحيم وأن عذابي هو الأليم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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن نستني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلط من رحمة ربه إلا الظالمين قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا مراتا قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا نصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتمع أدبارهم ولا ينتبت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستمشرون قال إن هؤلاء فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وَأَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ يَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا من نَبِيلاٌ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآثية فاصفح الصفح الجميل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 كما أزلنا على المقتسمين الذي نجعل القرآن عظيم فوَرَبِكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ جَمَاعِينَ أَمْنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَصْدَعُ مَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِبُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي رَأْكَ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَفَ سَوْفَ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمل ربك وكن من السابدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين